وقتلا في الليل وأنهت الآيات لول الألباب الذين يذكرون الله قيامو وقعودو على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فلَهُ ربنا, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا كَمَا تُلْقِنُ النَّارَ فَقَدْ أَخْصَيْتَ ظَنَنَّا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِنُ النَّارَ فَقَدْ أَخْصَيْتَ وَمَا نَظَّانُ مِنْ أَنْصَارٍ وَمَا نَظَّانُ مِنَّا مِنْ ينادي ينادي ينادي من ايمان ان امنو بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ولا تخزنا يوم القيامة ولا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد فستجائبنا امرهم عامل منكم عمل عامل منكم ذكر من آواته ذكر آواته بعضكم من بعض فالذين هاجروا فالذين هاجروا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقعتنون وقعتنون وقتلون لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات ولو دخلنهم جنات جنات تجري من تحت أقدارها ولأدخن لهم جنات تجري من تحجي الأنهار ثوابا من عند الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقراه وقتلوا لا كفرا عنهم سيئاتهم ولا دخناهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار من عند الله. يا حسن